السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يسر منتدى طلاب طب الشام www.oneem.net أن يقدم لكم هذا <تصفيق> ale kiedy polemizują, lub polegają na zamyśleniu, lepiej, aniżeli polemizują z serwisem. Ale tak to jest wielkie. jest jest ولكن هذه حتى هي ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ان ممكن ممكن zaientość uhm old者 się widziona w nie jest zpięGANED niebo. bo idziem raczej i no nie nierzutek. residential SERVX czy Nie illegalnie powiedziałem. town Uhpack 9 yesterday dziesu Nie بصراحه في ناس يعني في ناس طبعا اليوتوس حاجه إذا بين الناس وبين اليوتوس كمان ايه صعب دي لغايه اني اسافر او يبقى صعب الاقي بين صعب ليه إذا رجح صدر هذا يتحرك يعني معنى يعني هذا بالإحساس وبالحركة نعرف أن هذه الناس طبعا من طلعت يبقى اليونان إذا خذت هذا الجدار إذا ناس في مكان ممكن ممكن ممكن يسدود دبابيس خلينا نقوله بالإحساس وبالحركة هذه الناس طلعت طلعت من الرشح معايا هذا الجدار طيب على اللي هو صح لكنهم يمكنهم ان يكونوا يمكنهم ان يكونوا يمكنهم ان يكونوا يمكنهم ان يكونوا يمكنهم ان يكونوا كذا ان يكونوا يمكنهم ان يكونوا يمكنهم ان يكونوا يعني ان يكونوا يمكنهم ان يكونوا يمكنهم ان يكونوا يمكنهم ان يكونوا يمكنهم ان يكونوا يمكنهم ان يكونوا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 اللي دول في الناس في كنت <تصفيق> طيب... طيب أشابت... أو مع ده ده هو بتاع ده ده اللي هو ده اللي هو السكنت اللي في ال ان اس دوله في البلز موجوده في البرود موجوده في الدوبل ستارش صح صح وايه هي العلاجات هل هذا هو ممكن نسى يعني ناس SERVICE يعني ممكن بتحتل في the range ده the most او best service best fold ale nie jest to serwis. Może bardziej chodzić o bardziej wysoki serwis, niż o bardziej Jak chodzi o bardziej to będzie fikcja. do البلشين تفسر كذا فينا زهر كثير. بلا حب أو يعني نعمل بالعروس مجهز بلشين. اللي يطلب مجهز بلشين. سيرفس. خلاف هاي طب بنس مجهز بلشين تفسر؟ آه ده خلينا نروح تفسر. يام بلشين. لان العروس بيجا تحوش يعني في مجلس عقدة ماذا فيه؟ الأمراض من إحدى الله، أنظر الأمراض، بس التلوين مهم في العلم من الأمراض من الفرق شيء تسبب إنتفاخات، الحاجة هي جدًا، إن إن يعني فعلا ولا, ولا كان عزيز في النظرة الله يعني الواحد ما يعني الله وبركاته مع فوق شوي طيب هنا خلي أو Doktor Storch, co? W ogóle nie ma na tym, w ogóle nie ma do tym. nie nie nie ma تعالى البرين في الأسباب. قد تقولين فش. لو قولي فش في السبب في برمين. هذي البرمين حاجة تانية. لو في قصنة نوما تزود أو لو في الكثرة فايرويد. كل سبب صار كده بعد الشيء. طيب. عشان هو تذكر من ذل مرة أسب من ذل مرة أو من ذل أديفشن ديال جودز أو ذا فايرويد. ماي. عشان أني يعني انا في الوقت القليل وفي وقت يعني دي اللي عليها عفك وبعدين المهمه والله العظيم لو في اتجاه عينه عندها قليل ده الواحد بيطلع على التكنولوجي على الناس دي كل شويه دي بيخليك دور كثيره فتاخ انك انت هتش قليل فخليك على 10 دقائق بالليل لا بص على المحطه دي قول لي ايه هذه لي ايه قلت يا جماعه في بلانك w في بلانك سيت ده بيكون علاقه ايجاريك او علاقه ديه وكالبروس معلغه ارض بين الايجاريك والكالبروس يعني في حالات مواصفه عن دور الثالثه يعني اللي عدوها من علاقه فبيه الكالبروس في مفيش هذا يعني هو كده ديفريشن دايجنوستيكات دي ثلاثه نقطه دراسه السؤال مفيش قد ايه هنرفع انت لما الاقي ان كان مفيش دايجنوستيك يعني في حالات اضطراب نقص الانتباه انا على ايده فرو بيقع الموضوع ويبقى كده مش بنوصل السؤال ده على فكره دي على تهرب كده امتحان الاطفال كان صعب جدا ليه لان كله كان فكله ان إيه مش زمان، لما إحنا دايماً على عندك، فكيد نفتش دايمونس بصلة حط أي صغير أي صغير إذا كان إذا حطيها نفتش دايمونس إيه بس ستة، ولكن بصلة عصير تزيد بصلة زي كذي دعمنا في المناقح هذا من ستة بصل يعني أنت ممكن اللي عارفها مش خالص خاص، نفتش هناك ماذا أنت ولا تخض عليه أنت هذا شو اللي هي الناس يا بس يا بس يا اللي يا من اللي عادي ذكر، بس رضاهي سكر رضاهي بس بس واضح إنه للاسف احنا أرضي لازم نروح الكتاب، لازم نحوله الكتاب، لا متفاضل، لأنت هوس هو السبب دي والصعيد هو ده في الدنيا اللي ممكن يكون ممكن ممكن يكون ممكن يكون ممكن يكون ممكن يكون ممكن يكون ممكن يكون ممكن يكون ممكن يكون دي زي كده ناس تتساءل، ده حب الله؟ عايز؟ ده مش لازم؟ ده, ده مش بقى؟ وسهلهم جبت سنتوزي من طيب، أول حاجة كده بس كده بس كده. والدايجنوز طبعاً ده جو يبقى أنا محتاج ان انا اخشله صح يا اما راديولوجي يا اما اندوس يا اما راديولوجي يا اما اندوس ده عشان ايه اهم اللي هي nie mam żadnych prac, ale nie mam żadnych prac, ale nie mam żadnych nie mam żadnych prac, nie i nie mam żadnych prac, i nie mam żadnych prac, nie nie nie nie nie to a number, ważne. To في bardzo ważne. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. To عادي تبقى دي برينس فممكن ترجع ليها ليش ريش ريشن في البرولج تلاقي حب موجود، يبقى الشيت برينس اللي ممكن ارسمه صح المساحه اللي لو احنا فممكن تساعدني في تشخيص البرولج اوصل لحل والله العظيم الحاجه مش بتاخد ولا مش يعني السنه انا فاكر يوم الخميس بقى اخير حاجه اقل حاجه واكثر يعني فيه جديد. في أحداث جادة جدا ولا تقولون النشر جدا هو مش حسيت الحصة خالص وتأخذ سبب سوائل. ده على ممتع والله في إذا في مع او على الأنسولين. حولين كده واحد عندك بيوت مهين واحد كده في كان سبائك يوم من البلاز. Dzisiaj jest most common diagnosis of this type of pain? Then the tumor. Tak, ale case by case, tak, case by tak. X-ray. to to والتوقيت في صفحة الإنسان فالي عشة إكس ريك ماذا؟ ولا؟ إيه أو جرامت بس وقعنا نحط تسامه بقوة رفضة هل على إنه هو إيه ده طرف عشان كده في يعني دي على او على ممكن نعمل سي ممكن نعمل طبعا لو هذا هو في شو مالو فانا عايز ابص على ديبلويت اذا اشوف الانتجريشن عشان فرق او انتجريشن قد يكون ميدي لانسي او قد يكون سبومر من فايبرويد يعني في شير فعشان اي جون طبعا ده طبعا اللي على الانتجريشن سراوندنج كان واحد خدنا حوالينا في المرحله الاولي فممكن نعمل ادست رايد سي معاشا طب مين هير على الاندوستري ده انا هخش على اسمه انت اي هو تحت البريتونيوم تحت البطن البريتوني صح ايه صايب بروس بتاجروس بالايت بقى قال بندسكو بيستروس تمام هيستروس بيدو من ضربه صح تمام يعني يعني وباشيل اللي وباشيل يعني كده ممكن على فكره نعمل اروسي اورديوز اند اولي فورس ديجوز ان Diagnoza diagnosis radiologiczna, w przypadku radiologii, na przykład, w przypadku awarii, w przypadku awarii, w przypadku komputerów, w przypadku awarii, w przypadku awarii, niułodząc się, lepiej to jest, bo mamy możliwość, że zobaczymy, że to jest jedna z tych obrazów, które są bardzo ważne. Wiedząc, że zobaczyliśmy, to jest to mamy jest bardzo to jest bardzo ważny, to يعني هو سرجل يعني مثلاً أنا لعنت عليه سرجل جلد أمه تسيده اللي هي البلد اللي فيها جداً فيها إذا فيها ولا صاحب شخص وش جسمه عرفت ما ليش هتقوله هو بلاحظ فينا تعارض راح مش يعني مع طبعا هي فيها مش صحيحة ايه مش تلك صحيحة؟ لأنها اتعرض الراحيسة وراحيك من البيئة إسرائيل معها تكتب عن عرض إسرائيل ففي حتى الوشن تتمنى بنا في العمال دي حالة الوشن لما نحن نحن نرد ايه تسالة برده هذه اسمها الهاي موزي ايه Why dodaj Áève Arztabó sociedad, a Hiéroes Hyslum, Samediber?! Leonard Trasut baraha nie wanych A to dla niesad Geb ролet po gera dla the Dzięki ależ, chyba mówię, fertility, w tafsirze mniej. Ja nie, ależ każdy tafsir, każdy, jeden to jeden tafsir, jeden tafsir, jeden tafsir, jeden to jeden tafsir, jeden tafsir, jeden tafsir, jeden tafsir, jeden I شوف الشخص اللي برنس مشكلة, مشكلة, مشكلة في علاجه وكل حاجة. المشكلة الثانية في اللي كل مع اس شيت الدمية القاسدة دي, دي, دي, دي ما اعمل الى دي فور اس لا في هذا الزيجات هل المطلوب من التبرع يجلس أمام كام الدنيا نصيحة ومع تقول ويسمح ستة وخمسين اللي وخمسين اللي كم بين الفرسومة وبين الفرسومة وبين الفرسومة 3,5%, 3,5%. Kiedy w Mogli بأي شيء مع ذلك بعض الناس ما حد منا في السباق هذا رديز. أنا هنا اليوم تبغي إيش؟ أنا في ذلك حد يعني the one بس ده ده دور اوفر ليفل دي لا مش شرط صح ده مش كل اللي الاسبوع لا يورد الاوردر ناس يورد الاوردر معايا بقى عشان قبل وتشوف الريليشن ايه ممكن وتشوف الريليشن بين على القبله يبقى في اردر ان انا اعمل ايه اي بي مهم جدا يا مهمة الري ار انفيجيشنز ديجنيتيشنز العالية او عدلتها كمان في اي في عشان نشوف الوثيقة الوثيقه مدينه الدوريتور وبيه في الالوري بس ثالثه فايفز لو شرطه مش اتحررت احنا لو ان شاء الله عليه بحيث ان شاء الله هنقوم الجسم ده انا مقدره حضرتك المهم هو التبول ده غلط احنا كده السطر اللي عقله ايه يعني حتى, حتى, حتى, حتى, حتى على <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أحسن الله لا هو سبحانه الذي يحسن كل لا مش هحس ان ده ربع جنيه نفس ان شاء بس, بس ممكن, بضبط بضبط ممكن, وش ممكن, ممكن ممكن بعد لا لا هو ده اللي كنت بقول لك عليه صح هو ده اللي كنت بقول لك عليه ده في سبايك كده كده اقرب لا في, في, في, في, في, في, في, في, في, في المراجعه دي ليه عشان ما دي كلها اسال نفسنا على تراه بقى في الحقي قال ان قالوا في اول العرض التيتشر قال ايه في اول العرض معاك اول وفي العرض ده اللي فيوز ما كانش معاهم الكوريت لا لا مش مش فيه سلايدز لا ده عشان ايه انا بقى انا على نفسي مع شاء الله السلايد كانت بس فتحت يا جماعه مع مين قاسم يشكر فمش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 that's what she wants do I mean it's a child but I think it's a book that I can it's a piece of it's a it's a great it's investigation then diagnosis. Yeah, that a complication thing. What's our communication thing? But a that I Nie ma problemu z komunikacją fibroidu. Nie ma problemu z komunikacją fibroidu. To jest problem z komunikacją fibroidu. To jest problem z komunikacją jest jest Mam ryzyko teraz to jest A to Załaman załaman. Tej chwili nie wiem. Załaman załaman. Moja wersja klasyczna. Jeśli są jakieś nowe materiały, jeśli mówię o mojej wersji, jeśli mówię o mojej wersji, jeśli mówię o mojej wersji, ممكن, روحي و روحي و ايه ممكن ان يكون هناك ممكن ان يكون هناك ممكن ان يكون هناك ممكن ان يكون ان ممكن يكون ممكن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 tak, myślę, że tak naprawdę A to, jak to jest, to To يحصلوا اكثر من صحيح بقولك اقصها ان يعني معنى كده انك انت العلو بتوقع مني على ايش صحيح صحيح لما ايدش شويه اعملوا ايد مجند الايدش تبتدي شويه اعملوا ايد مجند لو تجيب قلب اقصها متاخش فيه من البوس يحصلوا في يبقى اول حاجه الحاجه الثانيه او مش اللي لو ما يمثل دبت أن أعطيت أن أمتلت أن أمتلت أن أمتلت تلالة أن تصلوا فأنا أعيز وقت أصلا معي يعني patient's الرعش مش مرد فار ممكن عندها مرد فار ممكن عندها أيضا بس يستمي حتى الآن بدل complete and thammy لأ أعيز على الأشخاص فمعلش أنني اسفلت يعني إليني ما يمثل إذا خلي بطل البطل إليش ولو complete można powiedzieć, że w tym momencie, gdybym wiedział, że w tym momencie, gdybym wiedział, że w tym momencie, że w tym momencie, w momencie, w momencie, w Ej, chyba nie tak, że ilość numerów, ja nie, ja nie mam. Przede wszystkim, bo oni będą dawać takie, przede wszystkim, bo nie, nie, nie, nie, nie, أول حاجة بدات تمنيش تاني حاجه اني تبدل ولولا طفلت هم او ليل اول معانا بدات بقى جايه بدات النومبر بقى جايه للصيد كان معايا في المانجمت حمله طبعا مش ريد جيش مليش ريد ريد جاست اي ميرسي مسجلات حقن بين كيرر دا ريبك بين كيرر و, و او البيكرا ده ده كده العاديه الناس فوق البيك بس البيكرا دي اقوى عنها قوي ان على لكن البيكرا البيكرا معاه زي ده لا بقول هنشوف ما تعملش طب وشويس مين انا شو ايه عندنا هو التريتمنت عندنا اول حاجه اللي فيها عندنا الجنرال يلا جنرال بدا الجنرال من دوت يعني يعني انت على فكره الجنرال في كل زر يعني زر مش عارف ايه طالع علينا بص يا جماعه الاست بتاع اللي داخل في الصفحه في الصفحه التجميع دي <تصفيق> نظر إثنت، بس إيه؟ عندي كرشون، إيه كرشون؟ أول حاجة اللي قلت في الميديا ملأس إنه جديد خلاص أردت على الميراكوس وهيصل بقى <ليه>؟ <تصفيق> يعني ايه عليه يعني ما يجدش منها هو النوع من الـ يحصلوا لأي نعم رباني لأن الـ ترابيك هورومت، برمالي يشتوب يجي وده موشو اللي مع الميراكوس هلأي لأي أخذ الميراكوس، معادي كان ده دا. أول يبقى اول شرط عشان الثلاث سن عندنا عشان دول جدا اول حاجه الدقه وايه ليير منروف يعني لو قصاه بس ايه شرط كده ايه اي اداه كده لو قصاه هيبقى ايه بخش دلوقتي. أو اول بقى الشرط حاجات اللي هنا كانت صغير من ينفعش المعدن ده يا ساتر من 5 سم ليه وغلافر ده يبقى من 5 سم الكونفيكيشن ده كده يعني كل الاستريشنز الانفليشن خطر تقوم لذلك الأقليل 5 سنتي ده معناه نقول ده ده إيه ده أيام ده لو مثلا صنتي 2 سنتي يعني إنا مجلس من جيل تجي تنبيل من جيلة جيل جيل مصباح معادينا مثلا اماما مثلا اماما أو مثلا اوه مثلا اختي عمدها الولغة 2 سنتي والله أقول ايه الشيء طبعا مش مشاكل مش يعني ده, صغير. ده مش عارف. زي إنها كده كمان زيادة يحصل من تأمت الأرض أول إحترق شو تاز مع بعض لسه يعني واحد لو إيش أنت وزي قوس طب لو ثمنك ولا خمس لو ممكن على كده يبقى انا قلت ده دخلنا ان جنرال نوت ديجمنت ده شروط ان دي من 5 سم وايه صح صح اللي هي على ده في عندكم في ديجمنت اه ما ننسهاش خالص هو هرمون الـ G-N-R-H هكذا الآن هرمون هرمون تعتبر تنظر لو كان هرمون يعتبر بالـ fundamental اللغة هو الجسم في الأفرق الـ impulsis أو بارس باريك بيأت التنظر أو أوميليشن و هرمون برشة. يعني الله عليه السلام لكن استدامن اللي هو تكلم غير سنوعة دايما نعرض أنه كل موضوع ده ايه نيشن اوف اوفيجن ازاي ده ليه كونتينوس طريقه مليئه الكونتينوس ده ليه نيشن اوف اوفيجن وايه كده منظر وجميل سوده ميلوس معاده بلا يبقى خلي ده اكثر ده يعني خلي هو اكثر ده بس اجمع عملية لدينا كلها انا بقول كلها بيكتبه الثلاثة احنا صراحة بري 50 ايه عملية هي المالية It is the most blood اكثر عمليه عندها نفس الكره لا هي ايه هي عمليه فحصنا بقى لو مستوى لويت الابلاشي شيفر اتش الشيفر اتش بيخلي لي الكرده دهليل ريفيرنت برين بعد كده كل دم يصغر يكشف 50% من لا لحظه المتوسط خالص فحص الضغط وفحص سكر اي ونص وتطلع لي هو مش بعدين بالنسبة لتالث حونة الخارجة، البطر من حونة من حونة على مكايمة على الحونة الحونة دوء الحونة دماغتي لأينا باكتاب على فكرة كان مش كان بعد هذا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <نعم. تصفيق> ما خرجنا عندك هم كل سنة مع حاملي ترددنا وأحتمل الألم لفديدة يعني طبعا مع هذا غير نعم من أول يوم ما بطلع الحول كل على ال على الظهر كبر كل بعسبي كل النقي هو الشنو يعني trzy plus trzy plus. Dlaczego? Kiedy, m.in. Kiedy robimy, jeżeli chodzi o to, co jest w stanie zrobić, to jest to, co jest w stanie zrobić, to jest to, co jest w stanie zrobić, to jest to, co jest to jest لو في حد يبغى يطلعه خلاني إيه خلاني نجي ده النشنج ضعيف بس يعني كده حبوب كده ما لكشنا نشوف كملي معه ده درس كده النشنج عبارة عن ده بس ده النشنج قبل ما هو ده ده دي أو توفيستي دلوقتي ما Szumułot, że jestem w stanie zdecydować, że jestem w stanie zdecydować, że jestem w w اللي <سؤال> بيجوا دي كفر نعم لا لا احنا بنشتغل جينيراليتي فطريه لكن احنا استنيت من التبس انا لا العكس احنا كنا دي بقى الفكره الجامده اللي هو ليه المين تريك هو السيرش ده المين تري السيرش ده الليت معايا بقى انا عندي ايه انا حاط ما ما ها بقى اللي هو اليمين. معايا يا جماعه فكروا هنزل عايز ادخل خمس نقط تنبا خمس نقط كان صدق مني ولا هيحصل نقطه مش بقى بس عبدالله انا لسه ايه الامتحان في المده دي بقى في احد كده فانا يعني كده يعني اي اربع دول ده فعلا انا مش هقدر اشحنهمش هوريك الموضوع فين نقاط في ماده 2006 ادخلوا على معايا الفول ده مش فالجمعها مش رحفوش في النظر في الحاجه ده من عمله ان ده قال لا يبيش حاجة مبادرين يشاكي معه ده قال خالص في النظر الله اول قال اول مستقر الله قال كده انتشوال ده من شك رميبه قريبه انتقصت عشان كده خلي ما خالص يعني على فكرة انا مفاجئ حاجه تانيه يعني مش فاهم ليه المره اللي فاتت برضه طلع برضه ايه لقيت في مسج بتقول كده قال كده قال كده ماكنش متوقعش انا ممكن قال ده مهم دي ما بشرف ده الحكايه ده بقى ليتر اون او على دايما طول السنه هتلاقيه جديد تمام كده يعني لقيت مسج كده انا كده مش مستعجلين يعني هو طرح في الاستدواتي أيضا برئيس الناس فعمل يعني جدا دل. جدا جدا يعني يسيب هو نفسه وإيه وإيه فموضوع ده بتاعهم مقروء في يوم 21 و ايه المواضيع اللي والمواضيع كان بيقول بقى لازم انا ابلغكم بس ايه في المستشفيات اه مش لكن القصة ده مش معناه ان هو لو الموضوع مع ده ده إذا ترى في في عندنا، في أو في نوع من عندنا في فطر في كذا، ترى إن ده هو كل هذا على كذا، فأنا التغيير بعد ال المالكية ده في على أي إدication دكتور صح يا جماعه في اولاد ده مثلا ما دهش عارفين ايه ما ليه ليه خالص مع ان دي كومليكيشن اوف اوف سلكشن في كسور قاعده مره كان ديها دي المره في حياتي طب طبعا عشان اشرح الاشياءات حاضرين يعني بشتغل مثلا في مدرسة كذا، وبيحصل ساعتها على أن مثلا خمسة شوطة يصير كل يوم في درس كذا معه بشتغل حتى شوطة ففي كنت قدامنا رأيت إحدى النعيانة اللي عامة ما ينفون. الحين أنا ملودي أبغاك تفهم في هم نعم سويت بدك تقول بدك تقول على مثلا ما ينفون ولا دي اول انا اقول لك ايه الملف ايه الدوسي اللي صدرت دي هتحط في السول دي بنبقى ديشب بال 30 هنا ضي او اي حاجه خالص على الاقل ما قاليش ايه اللي هي عشان خش في الدوسي ده كده يبقى شويه بيهوش. يعني انت عندنا دي يوتوب وصافين ومسيل ده الملف ده يعني سيل يا اما صافين لانه محتاج عليه تش على فونيت طبعا هو który ma kilka elementów. W pierwszym uchylamy się b. to jest عادي انا في نقط كتير قوي نقط نقط نقط كل حاجه نقط نقط كتير جدا يا جماعه لو نسيت واحده ده مش مهمه فقط يعني ودي ودي شو شو شو شو. ما تبقاش قلقان خالص وتطلع تاخد دي ودي 9 ودي 8 لا مش مهمه عادي على ايه صح جدا هنا انا ده In another word, for a definition of myriki, this rule will apply. We are of the Removal of a thyroid Leaving a functioning uterus Leaving a functioning uterus Removal of the thyroid Leaving a functioning uterus Allah Removement removal of the fibroid, leaving a functioning uterus. Ja nego bardzo wygląda, لا لا طبعاً الالتهاب ده بيكون نمر ولاي، بيلش بال، بيلش في بيلنسية ولا في توما ولا في ماي صح؟ يكون الالتهاب اللي لها العكس دي الالتهابات اللي صارت واحدة ليني يعني أنا ما هو واحد هو سنة نمر لا يعني إذا أنا بقول عايز في مكان ما على أيام يعني ما سعيت تعمل مثل ما عايز تعمل، ما يبي خلاص رحت بس هو صح ale po raz pierwszy zaczyna I oraz zorganizacją. <toddress> in, uh, in, in the pipes, the the in the pipes the of my left knee. In of my left in Ich a pipes, the the the <toddress> Can I على going and yourself a light Should I go, keep wanting To do everything you can ولكن هذا هو مسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا ده هذا لا لازم يعني كده يعني ناس ناس. عاملين. عاملين الناس لازم كده ما هي سلوك ثمانين والناس تلاحظ فيش شغله زينة عليهم اللي يزورون في دوار يدور مشكلة دوار في لازم ما أي سبائك أي لو من معي ثمني لا كل دوستة على ثمني، رأثمني إذا أحتنا غرزه رأث بس مع على كويس كده، من هاد كده شد على إل كده أطلع شوية طال صوت راضي عليها كذا كودري مرت أطلع عشان يزيد مشكلة. عنا اسمه واجيده طيزيتي وشلون رأيكم كيف الطبيب وكان من يوم ولا ولا عنا ولا من الساعة كده عليها معاك فإذنها برجائنا إيه؟ برجائنا ميوند ممكن أن أبدوك ممكن ما نخش في دورسكوب لاني تشتير بلوك كانت حتى ميوند حتى ولكن هذه المنطقه تتحرك بهذه الطريقه التي تتحرك بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها في دي دي دي عندهم من يوم إيه على لكن خلي تلك الوطن مهم جدا جدا. جداً. البرداج مي بازت تكون محت معاك بلعينا لي وقدامك ووقد وحي مفتوح وليد وصدامك ومعاك اختلافك فمنها بي باسة عدتول مرض بكارس المرض باندي الانسي عشان شهر تبكارس معاك ايه؟ هاي بردتي صحب صحب إذا خلي وقت مكتب فمنها باشت أبدال البرداج دي a, a, z tego, a, a, z tego, a, z a, a, فمن المحطة هو أعلمك قال يعني خلي بالك ان عمنا تنسيه قبل الـ من فيه ليه لما تجحب الـ uterus مع اشارك التعمل ديه ان نسيه يعني من بلد بلد بلد بلد. بس اه اه ده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 طيب يبقى احنا كده خلصنا كده اللي بقى ايه خلصنا كده الانديكيشن والكونتراينديكيشن ده والتايب يلا يعني بعد كده ليه دي في الليفل في الليفلز اوف مش مصدر طاقه موجوده ده في قاعده الاكتشاف ده يعني احنا قلنا ان ده يبقى من ما فيش نق يبقى ليس ايتشور مصدر للطاقه انت دول فدي ممكن الاحلى في هذا سنه على من ليه او ممكن اعمل انسبت كده فلما تحكم على الشور بقى شيل برضو ما ترشش حاجه في اولي لا شيل برضو ممكن حباظ انا اقدر ارميها برضو ده ممكن من يعني من ممكن تعمل <تصفيق> بس طبعا يعني احنا بنشيل من العروه بعديها في اي حاجه سيكس ما بدهاش فرصه انترنال ايه مثلا اللي معانا كده كده وإذا عرفت لك طلب سيه، دععش بشر سمعت هذا من لكن ممكن لو إذا عرفت حتى الوقت عالي ممكن تذكر ذكرتنا تقول فممكن تذكر تقول تذكر أملا تاني اللي قاله المرة يكون يبدأ في من مز في رونس. كمان ممكن ليه من بري. كمان ده سار تعبير. ما يكبر Zabraliśmy się na tym, że w The to nie jest sensu. Zabraliśmy się Dyskalnie, muszę się skarbować, ale to jest łatwe, ale to jest Nie بس <تصفح> <تصفح> بس <تصفح> ده سيكي ممكن نقرا فقره اول مره ما بس مره بنقول على الاسئله اللي اديني والديشنز وقت ادي طريقه ابو يعني في كل يعني كل ده من i schematarzem jest to, co jest w stanie, to w to jest to w stanie, to jest w أنا انا كاتبه ايه انت صح فتح جامد اول حاجه نشتغل على نشتغل على في بري ماستر بالرجاستر كده كونتكت على الهدف مستنيين الدوره دي تمسك كل ما يجي في كل دي في صح بشلات القص ماسترو. اسمع، يبقى كوجست أقل من النادي. إللي بعده حكينا عملية صغيرة. اسمع بري ماسترو يدبيتر دي باروس. عفواً شكله هني. عشان كده بروستروون في يبقى هني بدل كلا عناط ولا كلا عناط ولا الجذر. بس شغله قص ماسترو ماسترو تدايمه. مع اللي مع بري ماسترو يدبيتر دي باروس. ليه بعشرة كوجست أقل تقوم بشكل عادل بوست باستر دي أول نقطة النقطة الثانية ليه دي ثلاث شهور بوست حاجة خلي برضو لو بير عندها بس فهي أرض من هنا؟ لا أول حاجة الشريف حانين من هنا هنشتغل الباصل الناس سوى وقوم بيدي حلو كده وانهم نحن نحن مش خلاص على بقى انا في الأرض يجينكي بقى فيه الأرض هنا وهنا جاي فيه أرض لذي جاي وبينه الأرض وبينه الأرض جاي للغازي هنا للغازي للغازي للغازي للغازي للغازي للغازي للغازي. و فينك في ارتة يعني عدد دي محاسين معكس أوبريت و معكس يوترائي و بريت و يوترائي ايه اول حاجه دي تحكي محاسين اول, حاجة أول حاجة. ده هو اني حكس هذة دا وقت هنا في لجب اني تحكي تلك بس سوى اللي هو هنا بروت باين بروت لا لا مجمعه لايك بروت أنا أحبك يا من شاء الله يعني أنا لقته أنا جزمني دوت على بدر إلى على على كتير كتير أوكي w tym momencie, to byśmy nie mieli wiedzę, to byśmy nie mieli wiedzę, to byśmy nie mieli وبعد كده الجيوت لغايه النفر بالقول اسمه انطولوجي ديفين ما تبقاش واخد الموضوع ده ياما بس عشان واضح عليك كل صوت جديد ده بقى او حاجه كده نقطه في زي ما كنا كده قاعد اسمع رينك ريني لو كنا بشرب شو ما نقول ريني أربعين كده ريني كده بس زي ما كده ده اللي يا من اه يا حبيبتي اه يا سيدي اه يا سيدي اه بكرة سيدي اه يا سيدي اه يا سيدي اه يا سيدي اه يا سيدي اه يا سيدي اه يا سيدي اه يعني سيدي اه يا اه اه هو كده ده اللي بيترجع على الكالينفورديو راحنا هنا وراح راح كده معلش ده حزم في على لو فقط الحارق معدي معرض مزارك لو فقط الحارق لينا كده فميطاش يموت يريد تفعل ديه كده اهل كده ماتت كده اهل مثل ساعة ومص ده ما خداش يموت ليه اهل شو بارك يعني كانت تاني ده ما يليد في إذا فيها اربع صوراً، على كذا، ليس قلصاً، ما أدنى من ثلاث مقطعين. عشان تجلس على مع عشان اثنين محادث اثنين انسيجن ايه انزل في ب اكلم شويه الارض ده بيدي كام برش كده برش كده برش كده برش كده اي حته اللي كده اللي هي هي بس المسؤولات دي بقى اللي ممكن النوسترا في الراحل ده اي ليس باستر ده اي ذا بسط باستر تحول لكتاب الايه الفرش لاش مثل مايقدر أحسن، أبي أقدر أحبس فود. هذه هي اللي هي لكن لو انت حايعين بس عشان دي <تكلم> مهمه بدي جدا عشان خبر مستقبلهم لو هتفتح حايعين لما عندها فوق أي جلوس تنزل كتير، أفتح منك. نتكلم بنتي جاية. أحبيها ده عن ممكن بدو ده. اي انا فيها خلص او فيها دي نبدا يفتح من وقت معايا يبقى احنا اتفقت ازاي الدلينك خلاص احنا دلوقتي عارفين ان انت كده كده دولي بقى عامل ازاي هو فيه كده دلينك خلاص ده هو مش خاص كده بينيله اقول لك قرض صح اسمها ثاني يعني هاجي حتى كده بجد بقى الفرحه حتى هو الرايح من من بره Właśnie, że w tym momencie, gdybym nie miał w tym momencie, to nie jest to, co się dzieje w tym się się nie w يزرص دول كده يزي معلبه فهنا ايه ما بعرفش احل 10 احل بقى هو كده كده داخل بين بعد كده يا جدا جدا يا جماعه والله سهله جدا هو الصح بقى طول تقول يا جماعة كانت ايه عدد نصي كان 7.5 7.5 اه يعني لما يجي بقى 10 دول على فبي في الراس كذا فاول ما يجي الله نعترف الله بس الله طيب ونؤمن ولسه راحنا نبي على رجلا طيب وديب جدنا جدنا إلا شراي سامسونج ستعود إذا بس العالم حسنا أو أنا حسنا بنحس الرغب ليه الفايبر يتحس أحلى بج يتحس يعني يعرف يحس الرؤى اللي رؤى اللي رؤى فبنا الله سبحانه مش بيلها يظهر لي نويا دي ناس كده كده في من عريضة ديكتة جدا، دور بنا هو حروب طلع ما فيها ماليينين كده الله أو دوتا دوتا دوتا بس بقى تعمل إيه الليست قصت الليس بولو ايه الليست أقل ممكن يبقى بقى ده ده عملنا هنا ايه اول حاجه oh, اثنين ثاني حاجه اثنين انسجه ثالث حاجه اثنين ام اثنين ام معايا ده اول من ام عندنا بص كده ايه في ده ايه ناتيكي بس يعني بص يا جماعه في ابرويد في في او جدا انما اللي في اهل يعني الأفكار ديت وفي شئ كوس ده موصي ودي كوس دي ودي كوس برضو كده اللي تقولون طلع مثلا عشرة كورس فبعض لان في شئ كوس في شئ ولا في شئ كورس تقدر تجمع عقلك من غير عشرة فخليني بقى خلي كتاب ومل كتاب في عندي اللي اتفرجت بين عقلي بس كل شيء واضح طيب Ela jest teraz na wrażenie, wrażenie, hałasem jest mykontraktura. Góra, amulet, który, ja nie to Faktycznie to jest dla nas. Kto jest? A to Czy czy bóny nie w klamach? Kto jest? Nie ma? A to jest brzydek? to jest brzydek? A to jest brzydek? to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 أيضاً <تصفيق> ممكن يصابي هو ممكن يزداد. مشي الداني لقيت دينس. أه ما كان مسروسين إندها تومان دينس. while the rest ولكن هذا هو التعليم الاول من التعليم معنى كده التعليم الاول من التعليم الاول من التعليم الاول من التعليم الاول من التعليم الاول من التعليم اثنين من اثنين الاول اثنين التعليم اثنين من التعليم الاول من التعليم الاول من التعليم الاول من التعليم الاول من التعليم jakiemby air the least possible incisions. jest, się w kółach biologów. Taki nie ma czasu, nie Nie, A ma, او czyni, albo jakaś inna, albo hamant. Rózka. Wujan rusz, rusz na Rózmańczyk. To jest avoid cirrhosis. Yal, pada cirroza, nie ma niech nie a bo syrolę i dron. Like I tak, ale tak, ale tak, ale tak, ale tak, ale tak, ale tak, ale tak, tak, الحال دائما عشان نحصل شيء حقيقي في الأرض نسى وطلع الأرض هي الحالة الطيبة ترى الطراف ده من تمام؟ من مش فاهم؟ مش عملية خلاله يحطها أمول ليس زود وأمول كثر عشان شيء في ملوس. ده كده محلول كده بس عارف أمول ده اسمه جيل الجيل ده ما بده يشيل دي جدا يعني كده تبدا ده غير حاجه هي نفس ما دي اورلست مين دي بتتاكل انت في يكون حصل كومبليت في كل جزء في كل بعد فتره فدي مش هي هي يعني بس لا يعني هو بس Mam problem z tym, że nie jestem w to żeby ktoś mi pomógł. Chcę, żeby ktoś żeby ktoś mi pomógł. Chcę, żeby ktoś żeby ktoś mi pomógł. Chcę, żeby ktoś żeby ktoś mi żeby تعطي مني وتفضل مني فضل فعشكي أنت لكن بشكلة لو عمانة سكارت ورد يلتس من جمديك وأمان طب جمديك فيها كتير مع هذا فعشكي أنه فيها تكافة للجاح أو فيسر البرزمار وعاس تجين فمن ما يفتطلش قبل من ورد يفتطلش طيب راح من ورد راح تلك خلاص زي بقى انا عملت ازاي اوردس من من من العمليه دي اسمها بولي هود اوبريشن ايه بقى بولي هود اوبريشن عمليه دي كنت بعمل بفتح كده ايه الرحم كده بص مش بالطول بقى بالعرض خلاص بفتح الرحم كده بالعرض معايا ده كده وبعدين بعد كده الكلمه بقى الرحم ايه تحت هنا بص كده كده بنضع عن ازاي فنحن هنا دلوقتي طريق رقص الصالح انا مش تحكي طريق جدا حانيش تحكي طريق جدا لكن ممكن بتحكينا ودي على فكره الناس الخايمين يعنيوه يفتحوا النار وخالص لكن الناس شطار بياخد طريق رقص الصالح ايه بقى الحين كده؟ يوم كده بعد كده, وبقى كده هل هذا هو السيء الذي يمكن مع القبر إذا كان مشان جامد لأن القبر يجفون تجفون طوال، فيعمله ليشان جامد؟ بس جامد لأنه يعني هو يعني يعني يعني, يعني لكنهم يمكنهم ان يكونوا يمكنهم ان يكونوا يمكنهم ان يكونوا يمكنهم ان Ale ja nie chodzi. Mała يعاني بكتبت منها البوليس عملا عملا دمان تستقرد اسمه بولي يولي التراثل إلي ايش بولي بس بس اعرفها عشان بولي عملا تقطبش دي مهمه Nie ma problemu. Nie ma problemu. Nie ma problemu. Nie Nie ma problemu. Nie ma problemu. Nie Nie ma problemu. Nie Nie Nie Nie بصوا فاطة علم الفئي حجسة بقى سدايج sespalc كهي لا تößتesesت ولدي أعلاك السداى ستوسطان مكانgel قارset habrцы و عندها فيسمى سيزانيا ديستريتني سيزانيا ديستريتني معاشر سيزانيا ديستريتني ممكن اوي انسنت طيب قلت لك بقى وصلت كتير على اللي في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 بعدين هي جلفوا معايا كده طالب صح جلفوا اسمها بايتر يتران أرضي حسب هو حسب تايلرود في اللي هو كل بدكين بنحن إيه جلفوا لا قلنا إيه, ايه من ده بس في, في حالة في ده حاجه رائجه جدا جدا, جدا. وديله درس من حاجه معاها اخرين دم نص ايده معايا اسمها انتي دروس باكترز انتي دروس باكترز انتي دروس باكترز انتي دروس باكترز انتي دروس باكترز طبعا دكتور دراغيه انتي بلاك دراكتي غلطه جدا جدا جامعه في المحاضر دام اصلاحك غاليه جدا في المحاضر دكتور دى اتجاهك بكره الفايبروس الفايبروس تحت هي انسولين لايك جروث فاكتور انسولين لايك يا شباب في رصه اسمه B C 2 واسمه كذلك بيسي ما لا بشي اتطراب هو وقت كذلك بيسي إلدو معالله أولا عاقين تقولون اللي هو بيسي اللي هو عادي اللي هو يعني ده ما يشعر ويشعر ويشعر ده ده ما يشعر ده ما يشعر فأنا لكذا بخلي بنا رو الروس باكتور انسو ميكوش باكتور و بيسي اللي يعني ابي gross factor. إيجادنا gross factor. معاش gross factor. كل يزيد كل يزيد. ففي في سؤال و فيه نزود بدل ما نكلاس بتاع كله معايا غاده وهقولك يزيد و 25 اقل بقى ده اسمه تيومن سابرسور جين لو اللي هو ميثيل فيتا يعني الريش دي ماليه خالص ده اللي انا بدي بقى ايه بص انا كده هدي ايه بدي الانتي فيطر كله بديه الانتي تو Anty medyczne prospecty, the entity before the world. I already typowo, i already typowo, i already typowo, i Walony jest powodem. Ermajętne badanie maje 3-6 delivery. W to 3-6 months. W tym momencie nie months. nie months. regeneration. mental treatment لكن هناك اشياء للملكه الملكه الملكه الملكه الملكه الملكه الملكه الملكه الملكه الملكه الملكه الملكه الملكه الملكه ما الملكه الملكه الملكه الملكه الملكه الملكه الملكه الملكه يعني سيزيدني سبعي، صعه. ما to <to? لا بعد بعد بعد من ما هلا لو هي خاطر يعني نزله كده بقى ده مثلا الطلبه بتاعتي فاضل واحده حال او مش قادر ليه اسمه عشان ينزل لي نتائج الهيئه المعمه سويا طيب بصوا ده بقى رول فايت كده هو ده هي ده بقى رول ديجمنت دي يا جماعه حاجه جدا دي بقى الرول اللي بصوا ده لوها كلها حاجه اكل ويد شين اكل ويد واعمل شين دي حت البروتوجين دي, بصدق دماثة بصدق دماثة دي. في هذه الجاده ليه في تو تايب اوف رود ريليتيد في برايمري وفي سيكندري بص بقى ده المخ ده اسطره طالعيه قوي قوي بيقولوا خلينا نسال بس ليه دماغه عاليه ولا حاجه يا البروتوجينت <تصفيق> <ديجابي>. يا <تصفيق> Wielu z nich jest w tym kraju, w tym jest ale si to jak? Jąrytor. Więc nie to, jest jest jest jest jest لو تومر من الرد الجمل يبقى جورس ما بين تومر والجيم وبيه اللي إيه هو المستبعد لكن على زيك بخشرين ذا الرد ذا من شيء معلوم إيوه لو فيها لو لو فيها في الرد لو فيها تومع شيء بيها ما بخليه على الرد الجمل زي الرد الجمل ده وراني أوه صفر وراني دي خلاص. Właśnie. Właśnie. Właśnie. Właśnie. Właśnie. Właśnie. Właśnie. Właśnie. Właśnie. برودة باء برودة راح نقوله، تبدي بعد يعني هو برودة راوده باء لما من ما يعني ده من من في ده أي ده وحتاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجاز الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طبع شمس دبليو دبليو ددت وانئم ددت ولا ننسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته